بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى المؤمنين.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 لنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن فقلت موازينه فأولئك هم الحقين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 وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَرَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِنَّا إِبْنِيسَ لَمْ يَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ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 من خلفهم وعن أيمانهم وعن سمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مهوما مذحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا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 وَقَالَ ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصفين فدلاهما بغرور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 ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمْ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ أَنْزَعَهُمَا مِنْهَا وَيُنبِئُكُمَا بِمَا لَا تَعْلَمَانِ يَنزَعَانِ مَا إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا السياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحسة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحساء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربنا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 يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكل وشرا ولا تسرفون إن لا يحب المسرفين. منحرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة فذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إن ما حر وما ربيا فواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله, وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون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 إن تتقوا وأصلحوا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عن هؤلاء كأصحاب النار لهم فيها خالدون. اَمَن اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَٰئِكَ يَنَالُهُم نَصِيبٌ مِّنَ الْكِتَابِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلّ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 لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن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 فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالبون ونزعنا ما في سدورهم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 تَعْمَلُونَ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابًا نَّادٍ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَنِلْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجابا وعلى الأعراف رجالين يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ وَإِذَا عُصِرَتْ آذَاهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ الَّذِينَ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رَجُلَيْنِ يَعْرِفُونَهُ بِسِيمَاهُم قَالَا مَا غَنَّاكُمَا عَنكُمْ جَمْعُهُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ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 ورزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وضروتهم الحياة الدنيا فاليوم سَأَهُمْ كَمَا نَسُو لِقَاءَ أَيَّامِهَا ذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ وَلَوْ قَدْ جِئْنَاهُم بِكِتَابٍ فَالصَّلَّاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ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 لَنَعْمَلَ وَلَنَخْسَرُوا اِنْ فَسَوَّمُوا وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ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 هُوَ يحب المعتدين وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ هُوَ الذي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ مُصْفَرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا قَالَ سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ زَرْعًا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 ولت تتكون ولعلكم ترحبون فكذبو فأجئناه والذين معه في الفلك وأقرقن الذين كذبو بأياتنا إنهم كانوا قوما عمين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 قوم ليس في سفاهة ولكن رسول من رب العالمين. أبلغكن رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أو عجبة أم جاءكم ذكر من ربكم على رجل من وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمُ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمٍ نُوحٍ وَسَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَطْشًا فَاذْكُرُوا آلَآمُ اللهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاءَنَا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 فقالالِ فَ تَظِروا فَ مِنَ الْمَُظرين فَأَ جَنَ مَعَهُ مَ بَِرحْلٍَ بَِّ وَقَْطُ ل دَابِرَّينَ كَذَّبُوا بآيَةلَ إِلَى خَمُودٍ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ لَمَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَةُ مِنْ رَبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاءهم بعد عاد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 ضعيف لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربي قالوا إن بلا أرسل به مؤمن قال الذي نستكبره إن بالذي آمنت به كافر قَالُوا نَاقَةٌ وَعَتَوْا عَن أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ آتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ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 قَوْمَهُ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ فَأَجْئْنَا وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ نَطْلًا فَ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 بغونها عوجان، وذكرو إذ كلتم قليلاً، فكثركم، وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين، وإن كان طائفة.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 رسىء ربنا كل شيء علم على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال المله الذين كفروا من قومه لإن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين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 ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفا وقالوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون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 هم لا إيمان أو أمين أهل القراء يأتيهم بأسن ضحو وهم يلعبون أفا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسزون. أولم يهدن الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نخص عليك من أنبائها فَلَقَدْ جَاءْتُمْ رُسُلُهُ بِالْبَيْنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُهْمِنُوا بِمَا كَذَبُوا مِنْ قَبْلٍ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ وَمَا وَجَدَنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِمَّا وَجَدَنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ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 فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزعده فإذا هي بيضاء للنظرين قال الملأ من قوم فرعون العون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فما لا تأمرون ورده وأخاه وأوسل في المدائن حاشدين يأتوك بكل ساحر عليم وجال السحرة في العون قالوا إن لنا لأجر إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ قَالَ أَلْقُوهُ فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ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 قال في العون آمنت به قبل أن آذل لكم إن هذا لمكر ما قلتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون.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 انا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون اتذهب موسى وقومه ليفسدوا في الارض وذرك وآلهتك قال سنقتل امناءهم ونستحي نساءهم و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 وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى دع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمننك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوم ينكثون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 فأورثنا القوم الذين كانوا يستطعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسن على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعا وقومه وما كانوا يعرشون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 ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشد فتمم ميقات ربي أربعين ليلة وقال موسى لأخيه أرونا خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى من قاتل وكلمه ربه قال رب أرني أو انظر إليك قال لما فإن استقر ومكانه فسوف ترانين فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخرو موسى صعيقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا فَإِذْ تُكَلِّمُ كَعَلَنَ سِرَّ رِسَالَاتِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ من كُلِّ شَيْئٍ وَعْضَتْهُ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْئٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ فَخُذْهَا بِقُوَّتِهِ وَأَنْزُلْ قَوْمَكَ يَأْخُذُ بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِدِينَ تأصرف عن آيات الذين تكبرون في الأرض بغير الحق وإيار كل آية لا يؤمنوا بها وإيار كل آية لا يؤمنوا بها وإيار سبيل رشد لا يتخذوه سبيلا وإيار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 وَتَوَخَّذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِّهِمْ عِجْلَ جَسَدَ لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِي سَبِيلًا إِتَّخَذُوهُ وَكَانُوا فَاسِقِينَ قَلَمْ فقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ظلوا قالوا قالوا لئلّم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لكوننا من الخاسرين ولم أرجع وم بان قَالَ قال لسما خلفتموني من بعدي اعجلتم أمر رَبِّكُمْ ربكم والقل ال الواح واخذ براس اخي يجل قال بل قوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمث بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي والأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الله تَفَضُّ عَجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَثِلَّتٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجِزُ الْمُفْتَرِينَ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَأْبُوا مِنْ بَعْدِهَا وَأَمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَوَعْدٌ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 واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الوجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إنه إلا فتنتك تطل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير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 فسأكتبها للذين يتقون ويؤدون السكاة والذين هم بآيات لا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم جدا معروف وينهأهم عن الممكن ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخرائفة ويضع عنهم إصرهم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم خالدين آمنوا به وعزروه ونصره والتبع النور. اللي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 كلماته واتبعوه, واتبعوه لعلكم تحتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه فقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أممان وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب عصاك الحجر فانبدست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كله ناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وآخرين الَّلَّا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَانِ قُلُوبُكُمْ قِيبَةٌ مَا غَزَّ قَلَّكُمْ وَمَا ضَلَبُنَا وَلَكِن كَانُوا أنفسهم يَظْلِمُونَ إذ قيل لهم هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين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 عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شفعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة يَعْبُدُونَ قَوْمًا إِلَّا هُمْ مُهْلِكُوهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذكروا به الَّذِينَ ينهون اِنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَلَمَّا مَعَتَوْا عَنَّا نُعْنِ قُلْنَا لَهُمُ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ ربك لسزيع العقاب وإنه لوفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلفا بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأذنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه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 يضيع اجر المصرفين واذا تقن الجبل فوقهم كانه ظله وظنوا انه واضع بهم خذوا ذو ما آتيناكم بقوته واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ظليةهم وأشهدهم على آفوسهم أليس بربكم؟ قالوا بلا شهيد لا تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما إصرك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 مَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَفْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَفْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَقَصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ سَاءَ مَثَلَ لِلْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنْفُسَهُمْ كَانُوا يَ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 لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آبان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل أضل أولئك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 الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضروا إلا ما شاء الله ولو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 أَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتِ الدَّعَا وَاللَّهُ أَرْهَمُهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ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 اِن تَدْعُوهُمْ اِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُونَكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمْهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَابِرُونَ اِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِمَّا عِبَادٌ أَمْ فَأَلُكُم فَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ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 ذلقتا به وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدا لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزونك من الشيطان نزر فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف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 وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمونَ وَذَكِرُوا بَكَفِي نَفْسِكَ تَضَرُّعٌ وَخِفَتَ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُم مِنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ